سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أغتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرَلَ به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في وَيَفْتَاتُونَ أَفْوَاجَا وَفُتِحَتْ حَافِّ السَّمَاءِ فَكَانَتْ سُرَابَا وَسِيرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابَا جهنم كانت مرصادا للطاغين ما ابا لها فيها احقاب لا يذوقون فيها برده ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَ الذَّبُ بِأَ يَاتِكِ الذبَ وَنْكَُّ شَيْي إَِ حقَهُ كِتَبَ فَزُوقُ فَلًَا إن للمتقين مفازا حدائقا وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات ولا وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ رَحْمَٰنٍ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ فَلَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبٍ بِمَا آبا إِنَّا أَنذَرْنَاكُم عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قدمت يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم وََّ ذِعَاتِ غَرقَ وََّ شِطاتِ نَشطَّ وَسَّابِحاتِ سَبحَ فَسَّابِقاتِ سَبقَ فَلْمُدَّاتِ أَمرَ يَوْمَ تَرجُفُ الاجِفَ تَتْبَعُه الراضِفَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِيرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدم دَاعِي طُوا اِذْهَبِي لِفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ لَآيَةَ كذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم لعلا فاخذه الله هناك لا لاخره ولولا في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها وفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعها لِقُومٍ وَلِأَن عَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يرى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان موعدها فيما انت من ذكرها اولى ربك من فها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 من الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه لعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذِكْرَ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يخشى فأنت عنه تلحى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة طاهر بايدي سافر كرام من قتل الانسان ما اكثر من اي شيء ان خلق من فَتِينَ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَحْيَاهُ لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض فَأَمْ بَثْنَّافِيهَا حََّ وَعِنَ بَ وَقَََّ وَجَتَُ وَنَخَُّ وَحَدَاءِ قَلِبَ وَفَكِهَ مَتَاعَنَّ لَكُم وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وطاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة تبشيره ووجوه اليوم اذ عليها غبره تورهاقها قتره اولئكه هم الكفرة الفجره بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار اطلت وإذا الوحوش حشرت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 الجوار الكنت والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُقْطَعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآكُم بِلُفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ وَم تَ شَ أُونَ إَِّأَ شَ اللهَّهُ رَغبُّ الْلَمِين بِسنِ الل الرحمان الرَّحم سماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأغرت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 بَلْ تَكذِبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يطلونها يوم الدين وما هم عنها بغايم I'm, uh, رحمان الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا وما أدرك ما في الجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ نَفِيمٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آمِنًا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب ما أدلك معليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومذاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَذُونَ وَإِذَا اْنْقَلَبُوا إِلَى لبوا فاكهين وإذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض وألقت ما فيها وتغلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا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 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَا تَرْكَبُونَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ آن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب نليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم سماء ذات البرود واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الاخدود في الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا Mm hey. -hmm. لنحتها لنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ سَخَّرَ لَهُ مَا يُرِيدُ أَلَيْسَكَ حَافِظَ الْجُنُونِ فِرْعَوْنَ وثمود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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق ان نجمثاقب ان كل نفس إِلَّا مَا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن قول فصل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا